وترى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بِأَنَّ الله هو الحق وَأَنَّهُ يحيي الموتى وَأَنَّهُ على كل شيء قدير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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا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 وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ